ما ننزل الملاك إلا بالحق وما كانوا إذن فارين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 السماء فضلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء برجا وزيناها للناذرين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 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعَلُومٍ وَأَرُسَلْنَا الْرِيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فانزلنا من السماء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 إلا يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينا لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين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 فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوق انا لمنجوهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين فَلَمَّا جَاءَ آلَ نُوحٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ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 كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فو ربك لنسألنهم عما كانوا يعملون فو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فصدع بما تأمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين